حصريا على موقع معرضنا dot com و يا ولا زمنكم شيء دي اصحابكم مفيش تهديد الدنيا بتجعلنا تعبنا سيله والروح بردت مش صحاب انتوا كلاب وما شفتش منكم تهديد هتقبوا المطول خجاس كلمه معوجه ولا تشغلني انا وقت البنت بروح كرر الروح قلبي جيتي يا اللي نكشتوني مش هسيبكم راح اموتكم ابو منه ما ضبتش اللي جابت ابني ولا لسه تغيرت رفت اللبن إلى أشباح ددم مساح لزواله فلو أبو رحيم البابا إلى غصن بجنة وإنهض رحمه أرسي بالمط و أغصي تيجي إيه ساعات لما تشوفني مدعصة يبقى ترابي على و الثال لو جاي معايا بنات بمسكرة أبتك و أتباحها أنا ألف مرة بتعشقني و بتكلمني و بكلم فال ما تقول تجيك بيتلبسوني في قضايا بالنسبة بجري و غامل و الحكمة بتجري ورايا أنا كل ما بطل بيع بالقل عايز تغيروا، وبنلعب بجهد مرشد والناس حداني بعينه قلبي حبيبة قلبي روحي وربي بلادي من معاك قلبي براية في الحزن تطميم بالي دم عيالي بموت فيها أنا عيني مش شايفة غير عشي احترم وعدها أصحابي بهم أخطامي برمي كلامي لللي باني لدي تلكش زرفت عليك وبتسيبر بس فتسانى رب نصفني تملي نصرني عشان ثاني النفس شغل في النبر عايزة كده انا وناس غربان على سبتنا عشت من صبري شاتعبت ولا حد سح في دفع عليا يا اخوتي لو انتم Ayamo, <S -sy> hawin ayamo, kailan ita sa kubo mahadi. Kung kung kung kung kung kung اشتقت <تصفيق> يا رب اياب عديها طير ابو قسير الكب قلوبنا بيكويها فلسفط وربقالت جد وحسيت قاليها فرؤ رحيم الباب عليك ni batata laway matabirga ngay kahit il-filipino man darugula o tub sa hip sa hipon